حصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنى عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا ما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تسبيل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاط عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع لهم وذلك يوم مشهود وما نؤثره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد